وهن العظم مني واشتعل الرَّأْسُ شيبا واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرااتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا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 وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا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 فأجا أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت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 إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون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 ثمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِّيَةٌ وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَةٌ ثُمَّ نَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْا وَنَذَرَ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيَةٌ وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بِيَنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرٌ مَقَامَهُ وَأَحْسَنُ نَدِيَةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئَةٍ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 ويزيد الله الذين هتدوا هدا والبقية الصالحات خير عيد ربك ثوابه وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لاو تينما لوا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 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 فانما يسترناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما اللد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا